ما رفع ر ف ن ا ل س م ا ء وما وضع ا ل أ ر ض وما خلق الليل والنهار وما خلق ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل إ ن س والجن وما اجر هذه الكائنات في عالمنا ل ع ل و وفي عالمنا النار ل ا ل ت ح ق ي ق هذه ا ل ا ي ة ا ل م ح م و ل ة لا إ ل ه إ ل ا الله قلنا اشهد انني بريء مما تشركون ك ل م ة قالها النبيون واتباع الانبياء وعلينا ان نقول لامتنا اننا برعاء مما تشركون وكما قال المؤمنون الذين سلفوا